بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل للقران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مفيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهدرهم هجرا جميلا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 يوم تردف الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاف الرعول الرسول فأخذ له أخذ وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يومئي يجعل الولد نشبا السماء مفطر به كَلَّ وَعْدُهُ مَفْعُولٌ inna hadhihi tadhkira faman syaa'a attaqa بَنَكَانَ لَمُ انَّكَ تَقُودُنَا مِنْ ثُلثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلثَهُ وَقَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ